وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا فِكِرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ إِن كَانَ دُخِيَاهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بما تسعى وَإِنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى عَلَى غَنَمٍ يُعِينُ فِيهَا Womp, <laughs> womp, واجعي وزيرا من أخي هارون أخي أشدد به أذري وأشرك وفي امري جايينوا سم بحك لقد مننا عليك مرة أخرى